قلت سبحان الذي اسرى بي تاوت الاسى حاملا النعش به قد اميدت خير سرت قلت سبحان الذي اسرى بي تاوت عاملا أعشا به قد غميدت خير النساء ذلك الإسراء ليلا قد حاوى السر الذي شيع الزهراء نحو القبري من دار الكسر قلت سبحان الذي أسرى بتابوت الأساء حاملاً أعشاً به قاد أمدات خير النساء ذلك الإسراء ليلاً قد حوى السر الذي شيع الزهراء نحو القبر من دار الكسار شيع الزهراء نحو من دار بعد إسراء رائها بعد آلائها تنطوي الارض في قبر زهرائها بعد اي عدا علىها تم طويل في قبر زهرائها حين ما اسريت زهراء في ثرا كل كون تواكل قبر سراب الغياب للسماء معراجك القيد كان معراج محمد بضعة منه توسد بالتراب حينما أسريت زهرا في ثراك الكون أسرا واحتواك القبر سرا بالغياب للسماء معراج كيقيد كان معراج محمد بضعة منه توسد بضعة منه توسد بالتراب بالتراب جو سبحان الذي اسرى بتابوت الاسى حاملا العشا به خلد ام خير الس ذلك الإسراء ليلاً قد حوى السر الذي شيع الزهراء نحو القبر من دار الكسف قلت سبحان الذي أسرى بتابوت الأسار حاملا نعشاً به قات غمدات خير النساء ذلك الاسراء ليلا قد حوى السر به شيع الزهر نحو القبر من دار الكسر بعد اسرائها بعد آلائها تنطويل ارض في قبر قبرزان رائها بعد ايهس بعد علاها تم طويل ارض فيه قبرزان حينما أسريت زهراء في ثراك الكون أسراء واحتواك القبر سراء بالغياب لسه ما معراجك قد كان معراج محمد بضعة منه توسر بالتراب حينما أسريت زهراء في ثراك الكون أسراء واحتواك القبر سراد بالغياب <تصفيق> لسه ما معراجك قال كان معراج محمد بضعت من منه توسس بالتوراب بضعت, بضعت, بضعت من منه توسس بالتوراب بضعه من ضِعَاتُن ضِعَاتُن وَسَلْطَا جَنَازَتُن وَخَلْفَهَا أولي فبابونا بالنارِهِ وَذَلِكَ الْجِدَارُ جَنَازَتُهُمْ وَخَلْفَهَا قُلْ لِلْمُصَابِ بِسَارُ فَبَابُهَا بِالنارِهِ واذالك الجدار او كلههم بحسره لهم تمنى والعداد ولا تكونوا عصرتا تشوف وجه دت ندان ولو روعي ان نت علت جسد الالم كاننا اعش الذي وراء باب جن غشم جدار وغنا نوعها بها ليذكر لي المصدق خلف بابها وللمسمار كأن عشو يشتكي بخفة ضلعي من مصابها جدارها حنقل عهابها ليذكر لي المصدق خلف بابها وللمسمار كحن حشو يشتكي بخفقة الظلوع من مصابها بخفقة الظلوع من مصابها بعد بخفقة الظلوع من مصابها إذا النبي قبلها عَلَى الْبُرَاقِ فِي أَسْرَارِ أَكَانَ يَسْرَعُ لَغَا عَلَى بَنُو عِيسَى إِذَا النَّبِيُّ يُقَبِّلُهَا إِذَا النَّبِيُّ يقبلها على البراق أسرا أكان إي إي سراء لها على الظلوع كسرا هناك سبحان الذي ليلا بعابده سرا هنا انتقاء مذي العلا على الذي تكسر هناك عند مسجد هو النبي شاكرا هنا وراء بابنا هو الجنين بالثر هو اليا زهر يصرخ هاو الجن ان عند مسجد ها والنبي يشاكرا إسراء النبي كان مبعثا ومعرج به او معرج به فرحا تحدثا واللي بيتولى به سرت جاءنا زيتم بها دليل قدرته اي فإسراء النبي كان مبعثا ومعراج به شرحا تحدثا أول البتول إسراء به سرات جنازة بها جبريل قد رثا جنازة بها جبريل قد بها قد النبي على البراق أسرا أكان إسراء لها على الضلوع كسرا هناك سوء وبحان الذي ليلا بعابد غسرا هنا انتقى في العلا على الذي تكسر هناك عند مسجد هو النبي شاكرا هنا وراء باب الله غوى الجنين بالثر هو عتا والجنين آي اسراء النبي كان لما بعث وما عرج بك حتى تحدث به سرت جنات ان بها بري وقدره كيف إسراء النبي كان مبعثا أوى معراج به شرحا تحتفا أوى للبتول إسراء به سرت جنازة بها جبريل قد رفاه جبريل يا زهراء يا زهراء يا, زهراء يا زهراء زهراء بعد يا زهراء يا زهراء, يا زهراء. مجور يا زهراء. لأ البقع. لأ البقع وصل الصرخه <تصفيق> يا. يا زهراء يا زهر. ما غيل باللحد من كي يسري أضلاع من ليطمة الخد إم عراجك يحوي فأرون على الوعدي اتحذموا ضربا من طير لعنت المهد من طير بعد من طير حرك بارك الله فيك اسرع غاؤك يوبي دي ايه ماغي ليله في لاحدك الملك اي اسري اضلاعي من لا قامت الخدي يمنا اغاجوكي يا حوي اي وسهر على الوعد احتحذ غضب اياته من طال عدل من طال صيح من وغي مكسورة اين المجعب الذي لو دعا قامت له الأرض مأمورة أهلا وعا أمه تشتكي أضلعها وغي مكسورة ان يقوم واغطل بالثأر قوم واجبر الكسره الله فلا انغرقت قد غاصت يهمنا <تصفيق> اغته الزغره يا مهدي يا مهدي يا مهدي قوم ايه قم واجبر الكسر الله فلا اغرب قد غصت ايه من الله اغتي الزغر يا خير غير مضطر ايه ندعوك مضطر اقم وادعو يا ربي عجب الناس رصيح عجل بارك الله فيك جواب بعد عجل بعد بعد سمع الامان عجل كنا ايدنا فوق ارفع ايدك عهد مأجور ارفع ايدك مأجور عجل عجل عجل, عجل. عجل. بدر قم وان غفله قم واجبرن كسره الله فلا اغرض قد غاصه ايه من اغت يا مهدي الله يا خا غير مضطر اين دعى ا که مبطره ربي عجّل راتي بابا ابن ما واحمل اللي وقع اللي ضلعاي اي وجدود اي عدل لهلا فاطمه ومساح دم عن بعيني اي قل يا الفاراتها فاطمه واحمل اللي وقع اللي ضلعاي اي وجدود اي عدل وامساح دموه عن بعينيه وامساح دموه